يا ليت يا هديه من مضنا الخلا الذي تبعث في نشوة المشتاق يا ليت يا هديه من الخلا انت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يا عيد ويا هديه الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يا عيد ويا هديه من ربنا الخالق انت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق تجمعنا احبه بالاهل والرفاه عد الدفان فدفنا تزهر للناس في الشفاء يا يا هديه ربنا حلها انت التي تجرات فينا نشوتها يا رين للله والرفاه تذكرنا برحمه كمنبع الدفا يا عين يا مدينه نرضينا الذي تمت فينا نشوه المشتاق يا يا مدينه نرضينا انت الذي تمت لا حقد لا ولا كبر على الإطلاق يصحو على تخبير كالنديه كل عام وربما الزوجان قد عاد إلى العناق والمتقاصمان يرجعان للوفاق وفرحة الأخوار فالصغار <سؤال> والكبار <سؤال> في سبا مبتهجين بالذل كالبحلف الاحدا فهاكذا الصغار والكبار في سبا مبتهجين بالذل كالبحلف الاحدا يغتنمون فرصه طيبه المدى بند كور قدن فالمهر في الفرا من ربنا الخلا قدني كمات فينا نشوه المشتاق يا عيد يا من ربنا الخلا انت الذي بعث فينا نشوه المشتا يا الخلا أنت, <تصفيق> انت الذي بعث فينا نشوه المشتا يا اي الخلا الذي نشوة المشتاق تجمعنا عقبة باللذ ولرفاق طهورنا برحمتك منبع الدفا وتهمنا تزهر